قلَ إِ مَا أُوتتُهُ عَى عِلْمِن عِادِي أَلَم يَعَلَمْ أنن اللهَّهَا قدَ أَهْ لَكَ مِنْ قبَلِهِ مِنْقُرونِ مَنْهُ أَشَدُّ مِنْهُ قوَتَو وَأَكسَر جَم وَلَا يُسْأََلُ عَهَا ذُنوا بِهِمُ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 فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فيتي ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاهد عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفرح الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين